وين لكل همذت رمزا الذي جمع مالا وعدد <تصفيق> يحسب ان ما له اخلد كن لا ينبذن في الحطم وما ادراك ما الحطم <وما> نار الله المقدن التي تطلع على الأفئد إنها عليهم مقصدا في عمد ممددا